وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار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 يطوفون بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنا الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 ومن دونهما جنتان، فبأي آلَاءِ ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلَاءِ ربكما تكذبان، فيهما عينان نظاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان،